اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِي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 لَكُمْ رُبُعٌ مِّمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبُعُ مِّمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِن لم يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِّمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 مِن بعد وَصِيَّتِي وَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات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 ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إِذَا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 مستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قلطارا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 ورحينا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْطَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 وَلَا تَقُتُل أَنْفُسَكُم إ إن اللهَّه كانَان بِكُم رحيمام وَمَيَفعلذَِكَ عدوَانَ وَظُلمًَا فَسَفَ نُصلهِ نار فَسوفَ نُصْلهِ نارا, نارًا وَكان ذَلِكَ علىى اللهَّه يَسير إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبٌ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 ف فيِي الْ المَباجعِ وَظِْبُهُ فَإِنْ أَطانَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أَهْلِهَا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 ان المختارون فخوران الذين يدخلون ويامرون الناس بالمخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا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 وكان الله بهم عليما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 فَلَْ تجد مَا أَ فَتَََّمُ صَعيدَ قَبَام فَْسَح بوجوهِكُم وَأَيدكُمْ إِ اللهَّه كَانَ عَفوًا غَفُورَام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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَنبَأُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ لِيَنبَأُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَقَعْنَا فِي الدِّينِ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 قَبْلَ أَنْ نُطْمِسَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا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 ومن يلعن الله فَلَن يَنفَعَ الْعِنْدِ اللَّهِ الْكُفْرُ وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا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 اننات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات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 فَسَهُمْ جَاءُوا كَفَسْتَغْفِرُ الله فَاسْتَغْفَرَ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ الله تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي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 كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم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 أَجر النظمام وَما لكم لا تُقاتِلون في سَدل اللههِ وَالْمُسْتَبع فينَ منِنَ الررجان والالّس وَالولْدان الذيينَ يقولون الذينَ يَقولونَ ربنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذيينَ آمنُوا يُقاتِلونَ فيِي سَبيل اللهَّهِ والَّذينَ كَفرَوا يُقاتِلون فيِي سبيل الطَّعُوط فقاتِلون أَْل الشَّيطان إِ كَذا الشَّيطان كَانَ بعفَ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 جَلّ قَرِيب قُل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيل قُل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ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 ما أصَبَكَ منْ حسَنَت فَمِنَ اللهَّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَ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 وَلَا نَصِيرًا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 وما كان لمؤمن ان ان يقتل مؤمنا الا خطا ات لمؤمنا ظالما فتحرير رقبه مؤمنه وديه وديه مسلمه الى اهله الا أن يصدقوا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 وَمتتَابِعَيِْ تَْبَةَ مِنَ الله وَكَان اللهَّهُ عَليمًا حَكيمَا وَمَ يقُتُ الْ المُؤمنِن فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما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 فَالْتَقِم طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد ان عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا طمئننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم انكم انتم تألمون ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ل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 ثَُّ يَسْتَعُفِرِ اللَّه يَجد اللَّه غَفُورَ الرحيِيمَا وَمَي يَكسِبِ إِثْمًَا فَإِ ماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا وَمَي يَكسِبِ خَطِي أَةَن أَوْ إِثْمَ ثَُّ يَرمِ بِهبَر لَُّ يَرْمِ بِهِبَر أَ فَقَدِ احتَمَ لَ بُهتَان وَإِثْمَن مُبِن وَلَوْلَا فَبل اللهَّهِ عَلَيكَ وَرَرحمَةُ لَم مَطائِفَةُم مِنْهُمْ أَ يضِلُّوك وَمَا يُضِلّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضْرونكَ منِن شَيْ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 وَإَدُعونَ إِلَّا شَيطانًا مَريدًا لعَلََهُم اللهَّ وَقَالَأَاتَّخِدًاَّ مِنْ عبَادِكَ نَصبًا مَكُوبَا وَلَأُضِلَّهُم وَلَأُمَنَّّهُم وَلَ آممُرََّهُمْ وَل آمُرََّهُم آذَانَ الأنع وَل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 لا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا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 ومن يعمل مِنَ الصالحات مِنْ ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو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 وان امراه خافت من بضعها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشره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 إ تَفَر وَقُغْن اللههُ كُلًا مِنْ سَعَتِه وَكَانَ اللهَّ وَاسِعَنْ حَكمَا وَلِلَّهِمَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي الأْرض وَلَقدَد وَالصَّينَ الذي نَأوتُ الْكِتاب مِ قَبِلِكُمْ وَإياكُمْ وَلَقدَد وَصَّينَ الذي نَأَُوتٌ كِتابابَ مِ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 نَدِي الْقِسْطِ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 ان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله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 وإن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة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 مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قالوا قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ فكُمْ وَونَمنعكُم مِنَ المُؤمنِنين فَلهَّهُ يَحكمُ بَينَكُمْ يَوْومَ الْ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 مُتَّبِعِينَ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون تريدون أن تجعل لللهه عليهيك سُ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 ايك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ إِلَّا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 هُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك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 والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 نزل اليك انزله بعلمه انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 نَرْمَ وَرُوحٌ مِنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَقُولُوا ثَلَافَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيناً فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله